طورة 1919 لم تكن ثورة سياسية فحسب تنادي بالحرية والاستقلال ولكنها كانت ثورة في داخل كل مصري فجرت كوامن العبقرية المصرية وقدمت لمصر وللعالم عبقريات في كل ميدان في مجال الاقتصاد ظهر طلعة حرب يقود مجموعة من الاقتصاديين فينشئ بنك مصر وشركاته كان سيد درويش يغني ملاحم الثورة وكان مختار يستلهم تاريخ مصر ليضع في تماثيله العبقرية المصرية خرج احمد شوقي من قصائد متح الملوك بعد ان مسته رياح الثورة فانطلق ينشد للشعب اعظم القصائد ومن قرية في شمال الدلتا تخطو الى القاهرة ام كلثوم فتاة مصرية ريفية تحمل في حنجرتها عبقرية الغناء ويعود من روما يوسف وهبي ليبدأ اسطوره رمسيس والمسرح المصري الحديد ويقبل إلى القاهرة من أعماق الصعيد طه حسين ويأتي من أسوان عباس العقاد ومن حارة في حي باب الشعريه يخرج فتى نحيل هزيل يكون قدره أن يبعث في مصر وفي العالم العربي صوتا جديدا وموسيقى جديده اسم هذا الفتى محمد عبد الوهاب الشعراني مساء الخير يا استاذ محمد مساء الخير يا فندم نبتدي مع سيادتك الرحله التي بدات من الشرقيه من ابو كبير او كما يطلق عليها الشراوه ابو كبير لان اعرف ان الاسره كانت من هذه المدينة الصغيرة في محافظة الشرعية انا نشأت في في أبو كبير أو عائلتي بمعنى آخر نشأت في أبو كبير أبويا وعمامي وعماتي واحنا ننتسب إلى سيدي عبد الوهاب الشعراني يجمعنا نسب ونتشرف بهذا النسب وسيدي عبد الوهاب الشعراني معروف انو مسجد في حي باب الشعريه, باب الشعرية ولكن طبعا شهره سيدي عبد الوهاب الشعراني خلى المكان اللي فيه المسجد بقى ممكن نقول ان عليه حي الشعران انا في الواقع ولدت في القاهره لكن أبوي وعمامي زي ما قلت وعماتي فضلوا هناك وهم هنا لأن الأسرة منها ما هو فضل في الأرياف ومنها ما هو جاه القاهرة ومنها فاحنا من ضمن اللي جئنا هل سبب الحضور إلى القاهرة زي ما قيل في بعض الأحيان أنه كان للتحاك الوالد والعم بالأزهر لأن في هذه الفترة وكان مصر طبعا ترزخ تحت نير الاستعمار البريطاني كان في أسر كثيرة من الريف بتز... بتهرب من الريف وتأتي في القاهرة من العصف اللي كانوا بيلاقوه الفلاحين في قرى مصر فهل جم لهذا السبب ولا لطلب العلم لا هم جم لسببين السبب الأول انهم هم جم لخدمة مسجد الشعر. الشعراني سوى. أو جدنا أو ها. جدهم سيدي سيدي الوهاب الشعراني أي بقى شيخ الجامع أي وعمي بقى إمام الجامع أيوه المسجد وفي الوقت نفسه طلب العلم إلا أن أولاد الاثنين أي طبعاً هيطلعوا في مسجد كله قرآن وفي حي كله مشايخ أيوه وهكذا عيشنا وفعلا اخويا حسن راح الأزهر وكان والدي عاود يطلع محامي شرعي يأخذ العالمية من الأزهر وكان زمان المحاميين الشرعيين يتخرجوا من الأزهر بالعالمية فدخل الأزهر على أساس أن يأخذ العالمية وكان برضو انا يعني والدي محضرلي في ذهنه او يتمنى انه يراني رجل دين في نفس الـ الـ الطريق الطريق وفعلا التحقت بالكتاب أيوة. يسموه الكتاب يعني ما وصلت الى درجة مدرسة اللي بقى دايما ملحق بالمساكت لتعليم القرآن ايه والتعليم أصول الدين أيوه. الأولى وبعض الحساب وبعض أيوه. الحساب عشان خاطر الواحد يعني ايه يتبرج إلى ما هو أعلى من أيوه. هذا الكتاب فدخلت هذا الكتاب أيوه. وهو طالب صغير أيوه. نحيل طفل كده صغير من ضمن طلاب كان اسمه الكتب، كتب الشعراني برضو، نسخة الشعراني، والشعراني ولا الشعراء، الشعراني، الشعراني، الشعراني، فيها الشعر برضو، إيه أيه يعني فيها أدب برضو، يا فن. فن يعني، وفن وادب، وله كتب كثيرة جدا، سيدنا عبد الله بالشعراني يعني أو الشعراني يعني ما هوش من مش من المشايخ أو ال اللي اللي مجرد إنهم أولياء الله الصالحين وبس لا يعني كان له كتب ومجتهد يعني بيؤلف في الدين وفقه و... ومجتهد في انه يفسر بعض آيات القرآن و... يعني له له يعني في هذا باع كبير أي. فالتحق بالجامع أي. أو بالكتاب وبقيتم ضمن ال. الطلبة اللي بيقرؤ القرآن وعندنا في الكتاب اللي ممكن الولد يقول له سيدنا يسموه سيدنا اللي هو يقعد على دكة بقى يعني عالية شوية ويطل على طلاب اللي عاديد تحت منه يعني وكان فيه سيدنا وفيه العريف وفيه العريف العريف <تصفيق> أظن ده أكبر التلامزة يعني والمساعد العليف اللي هو ال بعد بعد سيد بعد سيد ده لما كان يجي يتفضل علينا بالحضور ويجي يقعد على الدكه طبعا بن بنقول بقى بنقرا القران في الطالب يقول له ايه انت لوحدك يقرا وبعدين نقول احنا كمجموعه ك ككورال زي ما بيقولوا دلوقتي يعني كل الطلبة يقولوا مع بعض, بعض القرآن مثلا نفرض نقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلاً ألم نشرح لك ساطرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقضد يعني كلنا نقول كل وبعدين يروح مسكتنا وقول انت يا عدد وعنده مقرعة المقرعة دي عبارة عن حتة خشبة جايه من ناخلة جريدة جريد جريده يقوم يشقها وتبقى كده مثلا راين ثلاثة فما أما يضرب بيها تعمل صوت مخيف ولكن تؤلمش غير مضر ولا تؤلم ولا حاجه دي بس تبسط الواحد لان احنا إينا كده لكن ده يدل على ان يعني الجماعه دول ما همش قسايه يعني يعني فيهم حنيه برضو فالواد يخاف من دول لكن في الواقع مفيش حاجه لكن يخاف فاما كنت انا بقرا بقى في دول يعني كان يعني يخجل إلي او يعني احس باني انا يعني طيب ما اقول يعني غير اللي بيقوله يعني مش ضروري يعني اكون كده في زي قطيع الغنم اللي ماشي كده ما أخرج كده عن القطيع شوي اقوم يعني إيه أعمل حركات يعني الواد ف في تلاوة القرآن الكريم تلاوة القرآن الكريم تصرف آه تصرف إذا كنت يعني وأقول معهم أو بقول لوحدي يعني بمفردي فده لفت نظر سيدنا بتت تذكر اسمه طبعا آه الشيخ عبد العزيز عشور عبد العزيز عشور آه وكان رجل هو قاسي شكلا لكن موضوعا كان رقيق ولطيف يعني وانا بقى كنت اما بنقعد في الاستراحه بنغني فعنغني ايه حنغني الحاجات اللي جينا جي الحاجات اللي بتيجي ازاي بقى الاغاني يعني مثلا يكون واحد في الحي بيشتغل مثلا عندي في مثلا في تياترو زي بتاع الشيخ سلامة أو زي فوزي الجزايل اللي, اللي كان جنبنا أو في حاجة زي دي أو واحد يكون غاوي من الهوا اللي يعني ممكن يكون واحد إنسان ما هوش ما هوش ما هوش بالفن كعمل. وكان شلسة. اللي فنوراف تعرف ولا لا لا. كان الناقل بقى. الناش بس نفسه. الشخص فرص. هو الناقل يعني هو الفنوراف هو كل شيء. فبقى يؤمنوا دي احنا بقى كأطفال. نغني الحاجات اللي كانت تجينا كانت تجينا منين؟ كان يعنيها الحاجات بتاع الشيخ سلامح جدي نغنيها يقوم مثلا فتك كده يروح ونغني حاجة منها مثلا الحاجات التقاطيق اللي كانت تطلع زمان يعني تقاطيق ماهوش يعني ماهوش مهزبة يعني كان فيها كلمات نابية ويعني آه. حاجات يعني سوقية آه يعني آه يعني مثلا كان في طقطوقه مثلا أذكرها يقول لك شفتوش عالي ناس ااا لابس قميص والباس وبيلعب البرجاس على الانطره ايه يعني فيها <تصفيق> بلاش معنى تعال معنى لكن قهو ما فيهاش وصفيه اه اه, آه لكن أهو بالنسبة لل للفتره دي النسخه الفتره دي كانت تبقى يعني حاجه يعني فكاهة نكته يعني فبنقول حاجات زي نقول جنبها الحاجات الايه انا كنت بقى غاوي الحاجات الرصيمه ليه ما اعرفش حاجة. زي ايه يعني يعني مثلا يعني كنت مثلا مغنيج ده اغني مثلا ويلاه ما حيلتي ويلاه ما عمل ده الشيخ سلام اه الرشاد وضاقت في الهواء سبولي طب أنا مايل انا ومال القصه دي كلها يعني كنت مريض بالجدية بدرجة ان كانت والدتي تقولي اني انا ما اتذكرش عليها يعني الله يرحمها انا لم اتذكر انه في ابدا زفة مرت من تحت الشباك وجريت على الشباك عشان تتفرج عليها عارف الحاجات دي الواحد الولد أما يشوف الفضة يجري مثلا هي ما ما الفرجة الوحيدة اللي في هذا الفضاء يجري وراها او مثلا كان فيها عندنا زمان عربيات رش ترش ما بكل كل العيال يجري وراها وملفات نظرك حتى ألعاب الشارع أرجع أبداً حاجات زي دي أبداً عمرها وووكان يعني يمكن كان فيها حتى مسحة من ال مش أقول حزن لكن كده من الهدوء الوحده مثلا آه. آه اقعد يعني ما اتكلمش كتير آه. يعني ما, ما اقرش كده زي مش عارف ما عارف. مش عارف في شله مثلا مانيش فضولي يعني اسال ايه ده والنبي ايه وده مش عارف ايه ده وم... يعني ما كانش عندي هذا فالحكايه دي لفتت نظر الـ الـ الشيخ عبد العزيز عاشور ده وراح قال لابويا قال لي انه ابنك ده يعني صوته مش بطال فطبعا اول شيء خطر على بال والدي ايه ان اطلع طبع. مقربة آه آه خصوصا ان كان يميها الشيخ علي محمود والشيخ رفعت والشيخ ممصور حاجة من علع وملين الدنيا وكنتم اسمعهم ازاي الشيخ علي محمود ورفعت كنت أجري كنت احب اسمع اوي الشيخ رفعت في القرآن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 الشيخ علي محمود في الموا... في ال... في الانشاد او المدائح المدائح الغويه اللي عليها فكنت كنت طبعا كانت الحفلات زمان او كان ال... ال... اي مناسبه مناسبه سعيده او غير سعيده مين اللي يحيها المشايخ الشيخ واحد واحد لا سمح الله مات هيقرا فيه واحد منهم يقرأ قرآن واحد جاه من الحج أو واحد مثلاً عاوز يعمل حفلة لأي مناسبة ختمة ااا ختمة ابنه نجح ااا أي... حاجة زي دي ابنه نجح في بشا... واحد ااا مثلاً, مثلاً يعمل في أول رمضان يعمل في أول, رمضان, أول, رمضان, أول كلها؟ رمضان كلها أول السنة الهجرية اللي هذي رمضان كلها نص شعبان, شعبان الحاجات الرجب مش يعني حاجات زي دي وكانت البيوت اللي في في هذه المناطق أو في الأحياء دي البيوت الكبيرة يعني تجد كل حي له أعيانه الأسرياء بتوع, بتوع المنطقة يعملوا الحاجات دي بقى على أساس أنه تيجي الـ الـ الـ الـ الأفواج بقى من كل الـ الـ الأماكن اللي, اللي في الحي والمحيطة تيجي تسمع ودي يعني بيقدم خدمة من جهة وشهرة للبيت يعمل لو اللي مش عارف الموارد يعمل من بكره اللي مش عارف حاجات زي فكنت انا غاوي الشيخ رفعت والشيخ علي محمود واروح واتحايل واخش في السرادق باي طريقه كانت يعني اي طريقه كانت اني اخش واسمع بدرجه اني ممكن مثلا اخش يعني انا مثلا عندي ست سنين طب ازاي اخش مش ممكن اخش أقوم اتحايل واخش وعشان ما فيش حد يشوفني ويخرجني اقعد تحت الدكة بتاع الله بتاع المقرق أو الصيط أه الصيط أععد بقى وابقى إيه قاعد من السلطن يقول فيش حد شايفني؟ واكاد أجن من, من الطرب ومن المتعة اللي أنا فيها وبقيت أحفظ حاجات آيات الايات ايات معينه يعني من الايات اللي انشهروا بيها يعني مثلا كان الشيخ رفع. رفعت مثلا مشهور بيقرا سوره مريم كويس قوي والكهف آه. كويس الرحمن. فيها ايات والرحمن كويس قوي وكان الشيخ علي محمود له ايات برضه تتحفظ ونحفظها احنا كده يا يا أطفال بس أنا كنت أكثر منهم حرصا على الخير يعني هما شوية كانوا لعبية شويه يعني أنا احب كده واجي أسمع أخوي الشيخ شيخ حسن كان سميع كويس فينبسط يعني يساعدني هل الوالد ما عملش مجهود بقى عشان تتجه لأن تكون مخرق لا يعني هو كان سايبنا أو سايبني أنا بالنسبة لإني كان بيني وبين أخوي الكبير كبير في السن نعم فسبنا على أساس ان هو يه... يعني يهتم بيه... بيه... بيه... بالمسجد و... وأعماله و... و... وأعماله وأيضا أصغر أبناه أنا قبل الصغير خالص يع... يعني مثلا هو خلف حسن وعيشة عائشة وعيشة خلف زينب زينب يعني وخلفني انا وخلف احمد ده اللي اه وفي الوسط بقى خلف خلف اتنين كان من ولد اسمه حسان وولد اسمه حسين دول يعني ربنا ما أراد لهمش الحياه و ابتدأت زي برضو يعني ما كان والدي عاوز أو الشيخ حسن عاوز اتجه نفس الاتجاه نفس الاتجاه يعني أقرأ القرآن بصوت بمش عارف إيه إذا كان في جلسة عند ناس مش عارف ايه قلوا لي تعالى يا عبد الوهاب يعني قل لنا حاجة أروح أقول عشر وفي الوصف بتاع أروح قالب بقى قالوا إله ومحلاتي أي سمحت بإرسال الدموعي <تصفيق> محاجري أي إن كنت في الجيش ودعاصي العالمي فإنني في غرامي. أخذنا جزء من المسرحية. دي. آه ما آه. كل دي حاجات الشيخ سلام حاجات. كلها مسرحية. يعني قولها في ال. مسرحية. في <تصفيق> المسرحية. صاحب العالم فإنني في غرامي صاحب الألم إن كنت في كنت في الجاي، اتعى صاحبتي لا أمامي فإنني في أراضي فإنني في, عرضي في عرضي سمعني في الحي واحد كان بيشتغل مردد زمان كانوا يقولوا يقول عليهم مرددين مثلا السنيده او السنديده او المذهبجيه اللي دلوقتي احنا يعني بقى نقول كره كورس كورس او كورال كان زمان يعني الكورس دي كلمه يعني متفهمين جاوي نعم السنيد السنيده فكان في جدع كرث عندي تياترو او مسرح اسمه مسرح فوزي الجزائري كلوب المصري في, الكل... في كلوب المصري المصر. في حي سيدنا الحسين اللي هو ما كانش يابه عنا كثيرا قريب سيدنا الحسين قريب اه قريب من باب الشعرية ومن الشعراني قريب يعني هي ماشي شوية كده صحيح يعني مثلا ربع ساعة مثلا من لكن بالنسبه للمسافات زمان كانت دي كلام فارغ طبعا. يعني اه لان كان كله زمان بالرجل مفيش. ما كانش فيه يظن الا سوارس ساوى بقى دي ما كانتش حتى في حتتنا ده احنا في البلد آه. زمان آه. بقى في العتبة الخضراء ما كانش لسه الترمايه اه ما, ما كان, كان عندنا ما فيش لا ولا حاجة فيش. اه لا فيش بقى الا ذا كنا نركب حمير بقى مش معقول حركب حمار يعني مطايا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا الرجل سمعني كان اللي هو اللي في آه محمد يوسف وسمعني فانبسط فحضنني كده يعني كده عطف عليا وحسسني كده بشيء من من الحنيه كده ومن القلب الكبير وبعدين في مره بيقول لي يا فلان وانا اعرف انه بيشغل عندي فوز الجزائر بيقول لي انا امبارح قلت للأستاذ سوز الجزائرلي اني أنا سمعت عيل بيغني حياة الشيخ سلامة كويس إيه رأيك لو تيجي تسمعه صوتك آه. قلت له طب حاجة إزاي؟ إمتى مثلا مثلاً أجيله مثلا ساعة 3 أربعة بعد دور قال لي لا 3 أربعة بعد دور إيه؟ راجل بساعة بالليل هتجيني بالليل. بالليل بالليل نروح بالليل قال لا طب روح بالليل إزاي؟ قال لي يعني ما تقدرش تعمل حاجة كده محتاجة فطبعا الـ الـ الدافع اللي جوايا اللي هي البذره بقى بذره الفن بقى جت لا تفرصه تطلع انا ايه فرصه ايه بقى الانتصار على أوه. على اي حاجه صعبه صحيح فازاي انا يعني اروح وبالليل او بالليل فكرت طبعا لقيت ان ابويا مثلا بيجي يتعشى وبعد ربع ساعه طيب يعني ممكن ينام الساعه 8 الساعه 8 ويصحى في الفجر طب انا لي مثلا ما ما, ما انسريش واخرج مثلا الساعه 9 بعد ما ينام بعد ما ينام. ينام كل البيت وانا اتسلل الى الخارج فتسللت فيه آه. ورحت بجلبي ولا حسن ولا ولا يعرف ولا حسن ولا ست الوالده ولا الوالد طبعا ولا اخواتي ولا حد وبجلابيتي اللي انا نايم بيها يعني حتى الجلابيه الحلوه اللي بروح بيها المناسبات اللي تسوى اوكي يعني نظمت يعني الكتاب يعني يعني حتى مش كده يعني رحت بال بتاعت النوم وي هو في حته معينه ورحنا فانبهرت انبهار خطير جدا بالمسرح لقيت كهربا اه طبعا احنا ما خدناش على طول على المسرح دخلنا من باب التياترو أوه. الاول لقيت ناس قاعدين في ناس منهم قاعدين على كراسي وناس قاعدين على كده حاجات يعني مي, مي وحاجات عجيبة بشكل لانه هناك كان الدخول افتكر بقرشين ساغ البريمو ولا ثلاثه ساغ حاجه زي دي وال وال مثلا ب ساغ والتعريف حاجة حاجه زي دي لقيت قدامي حاجه كده واسعه كده عالم جديد آه ونور وصبايا لابسين ترتر وحاجات مشخلعه وعمالين يترقصوا حاجات ما ما ايه ده دي اول مرة بقى تشوف فيه اه اه اه ايه ده ايه دا؟ هو في حاجات كده في الدنيا ناس يعني في ناس كده ستات تلبس كده وتبقى كده بالعلاقه كده وحاطه مش عارف احمر واخضر ومش عارف ولابسه ترتر وبيلمع ومش عارف ايه وفوزتهم فوز الجزائر اللي كان بيقلب نجيب الريحاني في كشكش كش بيه هو كان عامل المعلم بحبح المعلم بحبح اه برضه بتدقني اياها وال عشان ريح ينفخك ام احمد اقول لها ايه حاجه بسيطه اتحدد بانك عيان عيان منين يا مغفل ده انا صحتي زي البوم مغفل مين فينا المغفل دلوقتي مفيش امراض طفليه مفيش عاية في الكب مفيش وجع في القلب هات ريال عشان ايه تاخد بعضك دلوقتي وتروح على البيت تسرخ واتعيب وتهلل وتقول اش معنى انبهرت بقيت منبهر يعني بتهالي مثلا اني دخلت الجنة حاجة لهم اقول ايه ده اللي بشوفه ده انا راجل من البيت للشيخ عبدالعزيز عشور للكتاب للجامع, للجامع. للحفلات لل... لل... لل... لل... للدنيا بتقليل صرابقات اللي كلها عبارة عامتها بكثير كنت يعني بي... وفي الجامع كنت بقى طبعا نذكر يذكروا على حياه الذكر ومش عارف ايه و ونقعد نسمع الحاجات الحلوه دي لكن حاجات كده زي دي, دي ما ما خطاليتش على باقي انا بقول لك لقيت كده باب الجنه اتفتح ولقيت حاجات كده مش هم دول الحول والعين اللي بيقولوا هم دول فأنا بهدت وبقى فأخد محمد يوسف وبقى جررني يعني مش ماشي يعني أنا مثلا هو جررني كده وأنا بقى وصص كده يعني بقيت أنجر لأنني مش عاود أسيب مش عشان يطلعني فوق عشان تقابل الأستاذ فوز فوز الجزيلي ده كان عندي بقى يعني الـ الـ الحاجة الهمة المقابلة الكبرى فروحت بعد ما خلص الفصل وقفنا بحاجة اسمها كواليس ما اعرفش برضو يعني ايه كواليس وقفت كده وانا مندهش والبنات رايحة رايحه ومش عارف في البتاع في البتاع على المسرح طبعا مش شايف وبعدين اتقفلت الستاره وجري ودي هنا اولدي هنا ايه ده ايه ده؟, ده احنا عندنا في البيت ما فيش حاجة في البيت والدتي بتش في البتاع مش عارف ايه يمكن سرقها أما الإيه ده؟ لا بيت إيبا. إيه بيت إيه ماله البيت, البيت يعني راح خلاص وها ما بقاش فيه بيت ولا حد وبعدين أما طلع الأستاذ فوزي الجزيري قاعد في, في قدته والاستراحة في الاستراحة يعني نذهل على على طول محمد يوسف تعالوا وروحنا ودخل يا أستاذ فوزي أو ده الواد اللي أنا قلت لك عليه الواد يعني حتى ما ما تكرمش علي وقال مثلاً الشاطر حتى الشاطر, <تصفيق> <الصوت تصفيق> الشاطر حتى <حاسم تصفيق> <تصفيق> فروحت قال لي غني اللي انت حفظ رحت مغني وإله محيلتي لأنها حتى قصيرة كده ففوز الجزاية اللي انبسط مني عجب <تصفيق> قوي عجبته الحكايه دي وابتدا يتاجر بالحكايه دي يعني ذهنيا الله طب ليه ما من... تستغلها ازاي اه يعني. ما انت بيها ليه قال لي طيب كده انت يعني لابس جلابيه كده ما فيش عندك جلابيه كويسه يعني ترمال عندنا في البيت جلابيه كويسه اللي بروح بيها الكتاب قال لي طيب ما تجيني بيها بكره وانا حديك خمسة ساغه في اليوم في الفي اه في اللوجيت يعني اه لو جيت اه فرحت بقى ايه من ورا والدتي رحت لابس الجلابيه هي لي, لي يا, يا, يا محمد انت لابس الجلابيه كل سنه انت, انت, انت, انت <تصفيق> لابس ليه انت داخل الفس قلت لها لا معلش يعني انا كده يعجبني اني كده البس الجلابيه دي كويس عجبتني وبتاع يا محمد طيب ربيستر ورحت برده هربان ورحت إلى, إلى فوز الجزائيلي فقال لي طيب شو بقى الخمسة ساعة لو طلعت في بين الستاره يعني الستاره ما تتقفل نروح فتحلك لك الستارة وطالع قدام الناس في الصراح وغنيت قدام الناس بقى قدام الناس وإله ما حيلتي دي الخمسة ساعة دي هتبقى بتاعك قلت له يا سلام بس كده هات, هات. قال لي لا يعني للأول <تصفيق> <جن> الاول للأول ما للأول وقالين أباك فاطلعت جنتها فالناس يعني ما عرفش عطفا على دايما العيال الصغيرة أما تعمل حاجة بتاع كبار بيبقى وقعها أكثر يعني استغابوله لها لمه فيها أكتر عطس وحنان فيها عطف حنان واستغراب واندهاش من ان زي ده وصل إليها ده, ده دي حاجه يعني كده معروفه يعني فانبسطوا او سقفوا مش عارف مم. ايه واستعادوني وستعاد استعادوني وطلعت قلتها كمان فالراجل انبهر يعني انبسط لاه لقيه فرح وانا خارج راح مديني الخمسه 50 انظرت <تسررت> هذه المساله واذا باخويا الشيخ حسن يفطن الى اني انا بخرج او في حركه غير في الباب باب كان بفقاهه يسموه عندنا بيعملوا كده هم فوق بتاع يروح صار. ففضل متربص لي او متربص لمن هو بيفعل هذا يعني يمكن مش انا يعني في حاجه في شيء غريب فيه حاجة فيه بتحصل في البيت ايه هي ايه الحركه دي عاوز يعني ففضل بتاع لغايه ما شافني انا فسبني خرجت وبعد شويه خرج ورايا تبعت وتتبعني لغايه ما رحت وعاوز يعرف انا رايح فين وهعمل <تعب> ايه لايت راح لغايه تات رفض الجزائل لاني دخلت وطلعت من الفصول وقلت الله وإله ما حيلتي وإله, حي وإله ما أعملي واستنى لغاية البتاع سأل فين باب المسرح علوله في ورا مش عارف ايه راح وانا نازل استلامني تعال ايه ده اللي بتعمله وراح اربطني بحبل جايبه من وفتي كده بحبل وجرني من سيد الحسين حسين. لغاية بيتي في باب الشعريه او في برجوان اللي هي حارة من حواري سيد عبد عبدالله عبدالشعرية عبدالش روحتي مشضب طبعا مشضب وشي مشضب ورجلي مشضب ومش عادي ايه لانه تشيء خطيئ لا طبعا و يلوي سمعة العائلة طبعا مغنى اه يعني لا المغنى هنا مش حياة الروح <تصفيق> ولا حاجة كان لسه ما بقاش مغنى هنا في طلوع الروح <تصفيق> المغنى طلوع <إن> <تصفيق> وش <طلوع> روح <والروح. تصفيق> <تصفيق> مش حياة <طلوع. تصفيق> مش مي اسمعها بقى اسمعها بالف المهم انه طبعا ما قالوش لابوها لان ابويا لو كان بتاع كان مثلا هيصفرني ابو كبير يرجعك او ابو كبير ويرجعني لل فوالدتي حضرتني بقى يعني قالت لحسن أخوي. طبعا هي الولدة في المناسبات دي هي الامر المخفف آه. اه يعني بلاش تعملي حاجة ولا تسيئي له ويعني احنا بالهداوى كده نقدر ن... نعقله انا جوايا بقى في حاجة اسمها بذره فن ما فيش فايده لا خلاص بقى جربت الجمهور والتسجيل ما, ما فيش بص فايده والستار جربت الفن ماشي كان يمكن ان يتوقف طريق محمد عبد الوهاب عند هذا الحد بعد ان عاد به الشيخ حسن الى البيت ولكن شيئا ما كان داخل أعماق هذا الفتى يبحث عن فرصة للانطلاق إنه لا يعرف كيف يعبر عما في داخله ولا يستطيع أن يجادل شقيقه ولكنه فقط ينتظر الفرصة التي لا بد أن تجيل إلى أن محمد يوسف ده برضه اللي هو البتاع عارب طبعا بكل الحكايه ومش عارف فيه قابلني برضه كده في الكتاب خرجت كلمني قال لي تروح سيرك في ضمنهور في البحيره يعني وتروح روح غريب اه ده محمد يوسف ده يبدو انه يعني كان له اه ف... له ما آه. في ما شك هو تأثير تاثير انا نفسي على نفسي طبعاً. انما هو اللي بيرتاح هو بس يعني مجرد فاتح ابواب لكن يعني لو ما كان متصل آه لو ما كنتش انا مستجيب الى هذا لا طبعا ما كنتش ولا افكر ولا حق ف وتروح على يوم وهربت على ال سيرك احيان درجة طبعا درجة مفيش عشرة حاجة دي دي مش عارفين وبالصدفة الغريبة العجيبة أنا بقى قبل كده أما كنا في الحي بتاع باب الشعريه كنا نسمع الحاجات بتاع الشيخ سيد داروشي برضو من محمد يوسف من محمد آه. وكنت أنا في جوايا حبيت الحاجات بتاع الشيخ سيد داروشي جواي يعني. يعني حسيت بانه فيها حاجه ايه هي انا مش قادر مش, حاز... مش... قادر تفسر قادر افسرها لكن ايه الجمال اللي فيها اللي يختلف عن طريقه ولاه وما حيلتي والحاجات دي ما انا مش عارف لكن حاسس بانه فيه شيء جديد شيء جديد نفس جديد وروح جديده بذره جديده يعني لكن انا طفل يعني طبعا مش مدرك ايه ابعاد <تصفيق> لا اللي بيعمله سيد درويش ف جمل لنا انه الشيخ سيد درويش هنا في السيرك ده مهور بيتفرج لان ده مهور كما تعلم انها هي جنب اسكندريه قريبه يا يعني جنبها بينا وبينها تقريبا ساعه وجه بسطر بصوت يعني ربنا أرسله ما أعرفش وأذكر على انه كان لابس بدلة وهو ضخم جدا وطويل وصدره عريض وسمعني وأنا بقول وإله ما حيلتي سمحت وبرضه في السرك كان في نفس, الحكاية برضو نفس, نفس, الأغاني. نفس الحكاية نفس الحكاية آه. فدخل ألفين ال الواد اللي أو ال فجابوني ااا جابوني له فأذكر إنه شلني من الأرض وطلعني فوق طلعني عنده عشان يبوسني حسيت بإني أنا طلعت إلى قيمة الى حياه جديده طلعني من الارض للسماء معنى جميل آه ما اعرفش احساس كمان جميل في السن ده اه حسيت كده باني انا طالع إلى, الى الى الى الى شيء منتظرني الى الى حاجه كده يعني غير عاديه في حياتي في حاجه زي دي وما لبس ان بسني كده وقال لي كويس يا رادي انت بتغني كويس ورح ملزمي يعني دي اول شهادة من, من فنان كبير اه اول شهادة آه من, آه من فنان شخصية كبيرة من اه شخصية كبيرة بيها لان انا قبل كده سمعت له بقى الحاجات اللي كانت اه اللي كانت الوطنيات والمش عارف فيه ومش عارف فيه و وافتكر كان برضه يمكن يزوروني في سنه مرة كانت يعني موجوده وكان هي بالنسبه للحاجات اللي كانت طالعه في ذاك الوقت طبعا نقله كلام آه آه يعني حاجات حتى الكلام بتاعها مهذب عن طبعا. الحاجات اللي اللي كنا بنسمعه في في الوقت دي. تم بقى الصغير ده ونرجع للسيرك بقى عملت فيه قد ايه عملت اشتغلت فيه لايك ما خلص لكن آه. قبل ما يخلص اخويا حسن ابتدى يبحث عني طبعا ما... وابتديت العيلة تبحث عني ابتدوا يستعملوا شيء من النفوذ ال المسجد الديني. يعني السيد عبد الناصر راني والبوليس ولا مش <تصفيق> والقسم ومش عارفه وعمر التواصلات المعارفه اني انا هربت الى ده ال... هو واتفقوا سويا مم. يعني ابوي عارف بقى ده. والدتي ووالدي وحسن اتفقوا انه ملام الوالد ده غاوي بقى غاوي الحكاية تعالوا احنا نخليه يمشي في هذا الطريق بس كل المهم انه نختاره الطريق السوي الطريق اللي ما يكونش يعني حافل بال بالفساد وال وال لانه في ذاك الوقت كان طبعا في خليط المحور حالة. عن الوسط الفني كان وسط يعني مش يعني ما هوش وسط يعني قيم فيه ناس لهم قيمه او فيه ناس متعلمين او يعني وكلهم عباره عن كده ف بس ده خطوة غريبة فعلا من اسره في ذلك الوقت انو طردخ ما كانت ما كانش ممكنها يعمل كده يعني هعمل ايه طب يعني هعمل هسلم بس تحطك في الاطار يعني يعني هتسيبني هفضحها اه هفضحها ما هو ده ابن مين ابن الشيخ عبدالوهاب الوهاب ابو عيسى شعيراني طيب يعني اياد وياد وياد الفضيحه وعمه مش عارف مين وايه وعليتنا مش عارف أبو أحمد مش عارف إيه واللي مش عارف اللي المناسبين مش عارف إيه المراعية يعني حاجة كده زي فيعني في كان في فضيحة في الفترة دي قبل ما نستأنف بقى الرحلة الفنية طبعا لسمر الإنجليزي كان موجود آه طبعاً. وفي الفترة دي يمكن كانت ابتدت الحرب العالمية أو كانت قامت الحرب العالمية الأولى أي. من سنة 14 ل 18 هل في حي باب الشعرية بالنسبة لك او للجيل اللي كان ناشئ في هذه الفترة كنتوا بتحسوا بوجود الاستعمار وكان لنا دور لان كان الحي ده مشهور بانه حي وطني جدا وكنا نخرج آآ آآ آآ نهتف بسقوط الاستعمار والانجليز وكنت انا متحمس جدا كاي لو طفل ونمشي في الـ في المظاهرات اللي ضد اللي ضد الاستعمار ونخرج منها كنا احنا قريبين من شارع اسمه المسكي ومن المسكي الى العتبة الـ العتبه العتبه وحاجه كده اه يعني اه كنا بن, بن يعني بنناضل وكان الحي بتاعنا وكان زمان الاحياء تتنافس في النضال يعني, يعني يقول الحي بتاعنا ده وطني اكثر مثلا من الحي اللي عامل مالي مش عارف ايه شوف الجماليه عملت حاجات من هذا القبيل فكان كنا وطنيين جدا وكنا يعني نظهر بمظهر الوطنيه خصوصا إنه كان الوطنيه في ذاك الوقت كانت في ال يعني الأوساط الدينية وهو طبعا أو أساط الدينية والطلبة اللي في المجالس يعني كان مثلا الوطنيه عبارة عن أزهر وكل ما يتبع الأزهر كل الجماعة اللي الليتاء وكان الخطب وأنا أذكر ان عمي الحبث مثلا في, في باب الشعري في تسيد الشعران. الشعران. الشعران لأنه خطب ضد الاستعمار ضد الإنجليز خطب مش عارف إيه مثلا فكا فكان يعني الوطنية كانت عندنا كانت واضحة الحرب العالمية الثانية كان لها نكاس برضو على الحارة المصرية في ذلك الوقت هل كان شوفوا انجليز هل في تمام عمال انا اذكر انه دخل جيش انجليزي في الشارع وصاد مسجد الشعراني أه. وكلنا دخلنا البيوت لان كان الرصاص عمال يتطاير في في الهواء كانوا بيتبعوا بي متصاهرين يتتبعوا المتظاهرين عشان يدخلوهم البيوت آه. وفعلا كنا نخش البيوت آه. واما يخرجون بشو... نخرج بشويه طوب نضرب شوية طوب يرجعوا علينا وهكذا يعني <تصفيق>